الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولائي الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمسها يا أبي عندما كان الإمام على وشك أن ينتهي من المسألة الثامنة من مسائل الآية السابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة وأذكر يا ولدي أنه كان يفسر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء صدق الله العظيم فماذا تذكر مما قاله في ذلك لقد قال الإمام يا أبي إن البأساء هي الشدة والفقر والضراء المرض والزمانة وهل تعرف معنى لفظ الزمانة نعم يا أبي الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلا بين الزمانة فتح الله عليك يا ولدي. ثم أورد الإمام يا أبي بعد ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عن فضل وجزاء من يصبر على الابتلاء وهو جزاء عظيم من الله تعالى بارك الله فيك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله الله الله محمد عليه والضراء يا اخواني اسمان بني على فعلاء ولا فعل لهما لانهما اسمان وليس بنعت وقوله تعالى وحين الباس أي وقت الحرب وقوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها وأنهم كانوا جادين في الدين وهذا غاية الثناء والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم وفيه سبع عشرة مسألة الأولى روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فمن عُفِيَ له من أَخِيهِ شهيد فالعفو أن يقبل الديعة في العمد فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي من قتل بعد قبول الديا وقال الشعبي في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب فقالوا نقبل بعبدنا فلان ابن فلان وبامتنا فلانة بنت فلانة المسألة الثانية قوله تعالى كتب عليكم القصاص كتب معناه فرد وأسبك ومنه قول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيولي وقد قيل إن كتب هنا اخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القاص لأنه يتتبع الآثار والأخبار وقص الشعر اتباع أثره فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك المسألة الثالثة صوره القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل لاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل وقال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعه فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرى وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفا ويقولون القتل أوقى للقتل ويروى أبقى للقتل ويروى أنفى للقتل فنهاهم الله عن البغي فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية وقال ولكم في القصاص حياة صدق الله العظيم وبين الكلامين في الفصاحه والجزل دون عظيم المسألة الرابعة يا إخواني لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا قل الأمر فرد عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقام السلطان ما قام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاكداء فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من بية أو عفو فذلك مباح على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فإن قيل فإن قوله تعالى كتب عليكم معناه فرض وألزم فكيف يكون القصاص غير واجب قيل له معناه إذا أردتم فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح المسألة الخامسة يا إخواني قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اختلف في تأويلها فقال الطائفة جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر المسألة السادسة يا إخواني قال الكوفيون والثوري يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي بدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس صدق الله العظيم والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد فإن الذمي محكون الدم على التأبيد والمسلم كذلك وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي وهذا يدل على أن مال الدمي قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد للتنويع والتقسيم في الآية وقال أبو ثور لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض وايضا فالاجماع في من قتل عبدا خطا انه ليس عليه الا القيما فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمل، وايضا فان العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرف فيه الحر كيف شاء فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة وهذا الاجماع صحيح، وأما قوله اولا ولما اتفق جميعهم إلى قوله فقد ناقض فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع الأعضاء واستدل داود بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماؤهم فلم يفرق بين حر وعبد وسوف يأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في سوره النساء المسألة السابعة يا إخواني اتفق الجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لقد أدركنا الوقت يا أبي وقطع علينا الاستمتاع بقول إمامنا القرطبي كما يحدث في كل مرة لا عليك يا ولدي وغدا إن شاء الله نكمل لقائنا مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم